أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من تبرات من أكمابها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۖ قَالُوا إِنَّا كُنَّا مَعَكَ مِنَ الشَّهِيدِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن نَّصِيرٍ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءٍ الخير وان مسغ الشر فياوس قنوط ولا ان اذقناه رحمه منا من بعد ضرا امست هنا يقول ان هذا لي لا يقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولا اردعت الى ربي ولا اردعت لي عنده لحسنى فَللُ نَبِّئ الذي لَ كَفَرُوا بِمَاعَبِروا وَلَلُذيقَد نَّغُ مِنعََذاَابِ وَالم وَإذاَا أنن عَمنَّ علىإِسَالِ أَعرَضَ وَنَا آ بانِ بِهِ وَإِذاَا مَسَّهُ الشَّرّوا فَدُ دُعَعرِي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 جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۖ لَّيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بكل شيء عليم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 وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وهمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والَّذينَ يحجونَ فيِيلِمِ بَعِْ مَسُْجبَ لَغ حُجَّم دا خِظَة عدَ رَبّهِمْ حُجَّتهُم دافِظَة دََِّهِم وَعَلَهمْ غَضَبُ وَلَهُم عَذَبُ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 وَْكَافِرُونَ لهُم عذَبُ شَددَ وَلَو بَسَقَ اللهَّهُ الرِزْقَِ عِبادِهِ لَ بَغَلُوا فِي الأبضِ وَلَك وَلَزِلُ بِقَدَرٍ مَ يَشاء إِهُ بعِبادِهِ خَبير بَصير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 وَهُوَ عَلَى جَبْلِهِ إِذَا يَشَاءُ أَقْدِرُ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ نَصِيبٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, أيديكم وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتَ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن فِي ذلك لآيات لكل صبار شكور أَوْ يُوقِعُهُم بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ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 فَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَافِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ نُّكِيمٍ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 مَا لَهُمْ مِمَّنْ من جَاءَ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ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 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتيهِم مِن بِجٍ إَِّا كَالوا بِهِ يَسَْهْزئون فَأَهلَكنَ شَددَّمِنهُ بَقُشَعُ وَمَ ضَامَثَلُ الْ الأَّلين وَلَ إِن سَألْتَهُمنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَوضَّ لَ يَقولَُّ خَلَقَل العزيِيز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 وَتَقولُوا سُبَحَال الذي سَفَّّرَ لَناَا فَذَا وَمَاكُ لَهُ مقُرنين وَإَِّ إلَ ربّنَا لَمُ قَلِبُ وَجَعللوا لَهُ مِنْ عِبالَال جُسْاء إِ إ سَلََلَكَفُرُ مُبين. أَمْ يَتَّخِذُ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَلَاتًا وَأَصْفَاكًا بِالْبَنِيلِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا وَرَبَّ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كريم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 ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإننا ذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم اَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ كَافِرُونَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ